ارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور سِداؤ القوف فيها سمح لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كل ما انقي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلا رجال انا نذير فكذبنا وقذب وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كننا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او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 أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير وَلَمْ يَرَوْا إِلَّا الطَّيْرَ صَرْفَهُ صَائتًا وَيَطْبِقُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَّا الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ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 يَكُم مَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُم فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به وعليها توكلنا فستعلمون من هو في ضلال